أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرا تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم لمل فسوف يعلمون وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّتِنَا جَلَاهَا وَمَا يَسْتَخِرُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَّوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ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 وَزَيَّنَّا لَهَا النَّظْرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرْقَى السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شهاب مبين مُّبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ فيها فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِن كُلِّ دَابَّةٍ فَأَنشَأْنَا وَإِم مِنْ شَيئن الل عِندَناَا خزائِنُ وَمَ نُ نَزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معَلُوم وَأَْرسَل الِيَاحَلَ وَاقِحَ فَأَنْزَلنا مِنَ السَّمائِمَا أَْ فَأَسْقَينكُمُهُ وَمَا أَنْ تُ لَهُم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 ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجدون قالوا لا توجلنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أَمَّا مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن مِنَ القانطين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 فَلَمَّا جَاءَ آلُ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قالوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ أُمِرْتُمْ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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ نَاظِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتنا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق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 وَقلل النّأَن النَّذير المُبينكَم أَن زَلنا علىى الْقُوتَسِمِينَ الذينَ جعلل الْ القُرآنَ عضين فوربَبِّك لَنسْألَّهُ أَجمَعينَ أَمماا كانَوا يعملون فَصددَع بِم تَُ وَآرِرب عن الْ المُشكين إِا كَفَنَاك المُسْتزئين الذيينَ ننجعلون م الله إ هن خُ يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون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 ولنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق لنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهدكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون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 وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتاكلوا مِنْهُ لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يَخْلُقُ أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون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 قَدَّمَ كَرَّ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ سَقْفٌ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَشَاقُّونَ فِيهِمْ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 وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها لنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفيهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملائكة أو ياتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ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 وَقُسمَموا بالِاللههِ جَهدَ أيمَهِم لا يَبعَثُ اللهَّ مَمود بَلا وَعددًا عَلَيْهِ حَّ وَ أَكأكثرَرَّ سِ لاَا يَعلمون وَ أَكأكثرَرًا الناسِ لاَا يَعلمونَ لبَيينَ لَ الذي اختاخْتَلِفونَ فيِيهِ وَلعلملَم الذيينَ كَفرَوا وَليعلم الذيين كَثَوا أنهُم كانَانوا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 وما أرسلنا من قبلك إِلَّا رجالا يوحى إليهم فاسألوا, فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبيئنات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فَأَمِن الذيين مَكَرُ السَّئاتِ أَ يَقْسِفَ اللهَّ بِهِم الْررضَ أَوياتهُم العذابُ منِن حيثُ لاَا يَشعرون أَوْ يياتَهُم العذاب منِن حيثُ لاَا يشعرونَ أَوْ يَخُذَهُم فِي تَقلُّ بهِهم فَمَاهُم بمجزينَ أَوْ يَخذَهُمْ على تَخَوف فَإِن رَبَّكُمْ ل رَأوفُ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 فوقهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم